الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح قطر الندى وبل الصدى يقول المصنف رحمه الله ثم الإشارة وهي ذا المذكر وذي وذهوتي وته وتا للمؤنث وذاني وتان للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا وأولاء لجمعهما والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها إلا في المثنى مطلقا وفي الجمع في لغة, في لغة من مده وفيما تقدمته هاء التنبيه أو هاء التنبيه شرع المصنف رحمه الله في بيان احكام قسم جديد من اقسام المعرفه وهو اسم الاشاره اسم الاشاره فقال ثم الإشارة وهي أي من أقسام المعرفة مرتبة بعد العلم والضمير أو بعد الضمير والعلم أسماء الإشارة فقال وهي ذا للمذكر ذا للمذكر هذا أول اسم من أسماء الإشارة ذا قال للمذكر وذا من أشهر وأفسح ما يستعمل للإشارة إلى المذكر وهناك أسماء أخرى غير أنها ليست مشهورة في فصيح الكلامي ومنها ذا بالهمز وذاؤه وبعض الالفاظ الاخرى اظنها اربعه او خمسه والمشهور والفصيح المستعمل في القران وغيره هو ذا هو ذات تستعمل مقرونة بهاء التنبيه وبدونها بهاء التنبيه وبدونها قال للمذكر للمذكر وأظنه لم يقل للمفرد المذكر أليس كذلك لم يقل للمفرد المذكر واكتفى بالتفصيل الذي جاء بعده فما جاء بعده فيه المؤنث المفرد وفيه المثنى وفيه الجمع فدل ذلك على أن ذا للمفرد المذكر للمفرد المذكر وأشار ابن مالك إلى هذا القيد قال بذا لمفرد مذكر اشد لمفرد مذكر والمفرد مطلقا سواء كان سواء كان دالا على مفرد حقيقة أم ليس حقيقة وإنما اللفظ مفرد والمعنى جمع كالقوم أو الرهط أو الفريق فتقول هذا الفريق وهذا الرهط ونحوه فهذه أسماء معناها دل على الجمع ولفظها دل على المفرد فيجوز الإشارة لها بهذا فتقول هذا الفريق وذا الفريق وذا الرهد ونحوه إذن فالمذكر هو معروف ضد المؤنث والمفرد مطلقا سواء كان مفردا حقيقة أم حكما اختلف العلماء في الألف في ذا هل هي اصليه او زائده والبصريون على انها اصليه وهو الصحيح وقال الكوفيون انها زائدة. هذا فقط للفائدة وإلا ليس محل دراستنا في هذا المثل إذن الإشارة إلى المفرد المذكري تكون بذا وللمؤنث المفرد تكون قال المصنف ذي هكذا و ذه و تي و تهي و تا بالإسكان بالكسر في متن كمان بالسكون سيئتي كلاهما صحيح السكون والكسر ذي وذه وتي وته وتا ذكر المصنف هنا رحمه الله كم خمسة الفاظ للاشاره الى المؤنث المفرد إلى المؤنث المفرد، وفي شرحه ذكر عشرة، وفي شرحه ذكر عشرة، خمسة تبدأ بالذل وهي ذي دلية وذهي بالكسر. وذه و ذاته كم هذه خمسة مبدوءه ب بالذات ذي وذه و وذات وخمسة تبدأ تبدا بالتاء وهي تي وتي تيه و تيه وته وتا هذه خمسة كلها مسموعة في كلام العرب لكنها تتفاوت من جهة من السماء. تتفاوت من جهة السماء. فالأكثر استعمالا ذي وته هذه وهاته وذي وتي طبعا ذيه مع بالكسر وبالسكون وذيه وتيه بكسر والسكون اختصر المصنف رحمه الله هنا على هذه الخمسه فهي أشهر الألفاظ التي التي يشار بها إلى المؤنث ابن مالك كذلك قال بذال مفرد مذكر أشر واصل و بذال مفرد مذكر أشر بذي وذه تي تا على الانثى تصر بذي وذه تي تا على الانثى تصر بذي وذه وتي وتى على الأنثى اختصر هذه الاشهر عند ابن مالك كل هذه يجوز للعبد يجوز للمتكلم أن يشير بها إلى المؤمنة تقول تي المرأة وذه المرأة ذه هذه وتي وته وتاء كلها يجوز أن تشير بها إلى المرأة أما ذات والتي ذكر في الشرح هذه ذات فإنها قليلة الاستعمال جدا فإنها قليلة الاستعمال جدا واضح وبالتالي لا يقاس عليها واضح والاكثر استعمالها بمعنى صاحب بمعنى صاحب هذا الاكثر استعمال بمعنى صاحب هذه امراه ذات دين ذات دين صاحبه دين وتستعمل بمعنى التي احسنت عند طيب الذين يستعملون ذوي بمعنى صاحب اه بمعنى الذي ها جاء ال... جاء ذات ضربت اي جاءت التي ضربت او جاءت التي ضربت جاءت ذات ضربت وتستعمل بمعنى الاشاره الاشاره بمعنى هذه لكن هذا هذا يمكن ان نقول لا يثبت يعني لا يثبت في الفصيح الذي يحتج به وينسمع عن بعض العرب لكن مما from what they are not they are not or from what they are so the most important thing is that it is a member and it is a تا على الانثى ماذا قال المصنف في المثنى المؤنث ايه وذاني وثاني وذاني وثاني ل للمثنى المرتفع وذين وذين والتيني المثنى غير المرتفع غير المرتفع ما هو المنصوب والمجرور لاحظوا معنا فالكلام ما زال مع مع أسماء إشارتي حتى مع المفرد والمؤنث المذكر والمؤنث المفردين الآن عندنا ذا An لمن للمفرد واضح للمفرد المذكر وسبق person For the first person And يعني حرف في بناء that وطبعا one is the كانت في the في اسم فليست main بذاتها That means عن noun in the واضح of عن word And of course If the one was in a أهي مقلبة عن واو أو عن ياء والعرض صحيح انها مقلبة عن ياء مقلبة عن ياء لأن تصغير ذا ذي ياء. تصغير ياء ذي ياء فهنا ياء ياء تصغير وياء التي هي أصل عن الألف الآن ماذا قال المصنف لاحظوا وقارنوا وذاني وتاني للمثنى المرتفع للمثنى المرتفع هذا ما هذا لفظه؟ ها قال وذاني ثاني للمثنى بالألف رفعا وبياء جر ونصب للمثنى المرتفع عبارة بالمال إذن ذا ذاني انظر ما الفرق بين ذا وذاني ما الزائد هنا؟ ها؟ النون الزائد والنون لاحظ جدا لاحظ جيدا النون الآن مسلم لو ثنينا ماذا نقول نزيد ألف والنون فقط ليس كذلك فالرافع مسلماني الآن أنا يمكن أن نقول إن ذا ثنية فصارت ذاني، واضح؟ إن ذا ثنية فصارت ذاني وإن تا ثنية فصارت تاني واضح؟ انظف ذا ثم من من ماذا نزيد؟ ألف ألف ونون عندنا ألفان هذه ساكنة وهذه ساكنة يلتقي ساكنان لابد منا الحذف نحذف هذه الألف أو نحذف هذه الألف نحذف ألف تثني أو ألف التي هي بحرف بناء في ذا هم سراج الدين ها تاع لو حذفنا ألف تثنية اين التثنيه ذهب المعنى لكن قلت حذفنا ألف تثنية يعني اذا اذا اجتمع عندك حرفان حرف مبنى وحرف معنى وقيل لك ايما اولى بالحذف فالذي يحذف هو حرف المبنى لا حرف المعنى لأن حرف المعنى جاء لمعنى فلو ذهب يذهب معه المعنى مفهوم وبالتالي وإن كان في الصورة واحدة الصورة واحدة سواء حذبت هذه الالف أم هذه الألف فالصورة واحدة لكن التعليل مفهوم والتعليل يفيدك جدا في فهم مسائل النحو الآن ذاني تحذف ألف البناء التي هي من, من الكلمة لماذا؟ لأن لو حذفنا ألف التثنية تذهب التثنية اصلا نفهم؟ وبالتالي الأولى بالحذف أن نقول أن ألف هذه هي حذفة لأن حرف المعمله إذا حذفة هناك ما يدل عليه إما أصل كلمة إما حرف بقي يشير إليه إلى غدال أو حركة يشير إليه إلى غدال. فنقول إذن ذاني تثنية ماذا؟ ذا وهذا قول جمهور العلماء ذاني تثنية ذا تثنية ذا حد الان المساله واضحه جميل الان مساله قبل ان نواصل ما حكم اسماء الاشاره من حيث البناء اسماء الاشاره ما حكمها من حيث البناء معربه ام مبنيه هم مبنيه قال المثنى تعرب زين اسماء الاشاره فضل الم... فضل الاصل فيها طبعا الأسماء جميعا أصل فيها الاعراب والافعال اصل فيها البناء لكن وجدت بعض الاسماء مبنيه منها أسماء الاشاره هذا اسم اشاره مبني تقول جاء هذا الرجل ورايت هذا الرجل ومرت بهذا الرجل بقي هو وهؤلاء كذلك إذن فاسماء الاشاره بنيت وبنيت لأنها شابهت ماذا؟ حرفا غير موجود للإشارة حرفا غير موجود للإشارة يعني هناك تقارب بينها وبين الحروف لهذا بنيت لأن الحروف كلها مبنية لكن في هذان وهذين وهاتان وهاتين لا يوجد بناء يوجد إعراب هذا قول اكثر العلماء انهما ماذا معربان ان تثنيه الاشاره وأسماء الموصوله ماذا معربه فتقول جاء اللذان ورأيت اللذين ومررت بالذين معربه بالياء جرا ونصبا وبالالف رفعا يعني حكمه حكم المثنى ف علة البناء الموجودة في هذا وهؤلاء واسماء الإشارة ضعفت في التثنية لماذا ضعفت في التثنية لوجود علامة التثنية التي قوت معنى الاسمية فيها فبقيت على اعرابها ولم ولم تبنى هذا ربما نحتاجه في المستقبل ان شاء الله هو إشارة فقط إذن هذاني وهاتاني وهذين وهاتين اشاره الى المثنى حينما يكون مرفوعا وحينما يكون منصوبا حينما يكون مرفوعا وحينما يكون منصوبا واصل ماذا قال المصنف رحمه الله واولائي لجمعهما واولائي لجمعهما واولاء لجمعهما لجمعهما التثنيه تعود على من من يجيب تثنيه في قوله المصنف لجمعهما تعود على من عبد الرحمن ها ذا أين متنك ها تركته في بيتك لجمعهما جمع المذكر جمع المثنى جمع المؤنث تعود إذن إلى من المذكر والمؤنث إذن واولائي لجمعهما اي لجمع المذكر ولجمع المؤنث فنشير اليهما بعباره او بلفظ واحد وهو اولئي اولئي من يقرا واصل القراءه في المثل قل بعيدي بالكاف مجرده من اللام مطلقا ها هم مقرونه بها الا في المثنى مطلقا وفي الجمع في لغه من ندعوا من من ندعوا من مده واضح؟ وفي الجمع في لغه من مده إذن هنا في اولائي هناك من يمد وهناك من لا يمد مفهوم هذا حتى نأتي الى في من يمد ماذا يقول اولائي واضح وباولا اشير لجمع مطلقا ها هذا في in من language of who? Who نزل it? من، Quran is in the من؟ of قريش What? In the الحجازيين. of the نزل the حجازيين. Harjais, هؤلاء the language of the Harjaisy. The other اذا بلغه اذا لغه المد لغه من؟ اهل الحجاز القصر عدم المد لغه من؟ بنو تميم لغه بني تميم ها ماذا يقولوا؟ اولى اولى زين امم من يقول عباره اخرى؟ اريد اريد الالباب As-Sahab or al بمعنى هؤلاء Oli ها؟ لا، are ليست Al-Baab No Oli بالقصر، not Ola Ola And not Oli مد، مفهوم؟ city في clear Ola الحجاز Men Ola Without لها حكم فيما يتعلق به اللام فيما يتعلق اللام. أما بنو تميم فكذلك الأمر يختلف عن أهل الحجاز من إذا قال وبأولئي هذا الأفصح والأكثر والأشهر وبه نزل القرآن وبه نزل القرآن سنرى في آخر الدرس الامثله من في جميع ما أسماء إشارت وبأولئي لي ماذا قال يكفي قبل البعيد لجمعه ما الان ملخص فقط عما ذكرناه من قبل ما ادري تلخصوا عندكم الان اسماء اشاره ذكر المصنف المفرد وذكر المؤنث وذكر المثنى وذكر المفرد وذكر الجمع الان اذا تنقسم اسماء الاشاره الى كم قسم ها. يمكن أن نتحدث تنقسم من حيث التذكير والتأنيث إلى قسمين مذكر ومؤنث هكذا المذكر له في المفرد ماذا؟ ذا والمؤنث في المفرد له ماذا؟ ها له ذي ذيه أو ذي او ذا أو آ عفوا أو تا ونحوه المثنى له ذاني طبعا وذيني وهنا المثنى له تاني وتيني تي والجمع اولى أولئي أو اولى للجميع لهؤلاء آه للمذكر وللمؤنث التقسيم الآخر باعتبار الإفراد والتثنية والجمع نقول نقول المفرد والتثنية أو المثنى والجمع المفرد قسمان مؤنث ومذكر مذكر ومؤنث والمثنى كذلك قسمان والجمع قسم واحد مفهوم تقسيم اخر آه هذا هو التقسيم نعم اما باعتبار الافراد والتثنيه والجمع اما باعتبار المذكر والمؤنث واضح فعندنا صار عندنا سته سته اقسام فالمشار اليه اما ان يكون مفردا واما ان يكون مذكرا من حيث التذكير والتاييد واما ان يكون مفردا وإما يكون مثنى واما ان يكون جمعا اذا المذكر اما ان يكون مفردا هذا قسم او مثنى هذا قسم ثاني او جمعا هذا قسم ثالث والمؤنث اما ان يكون مفردا هذا قسم رابع واما ان يكون مثنى هذا قسم خامس واما ان يكون جمعا هذا قسم سادس الان القسم السادس للمذكر والقسم السادس للمؤنث قسم واحد لفظ واحد فيصل عندنا ماذا خمسه بهذا،, بهذا الاعتبار والعبارات تختلف الألفات تختلف طبعا ذا باتفاق هو أشهر الأسماء التي يشار بها إلى إلى من؟ إلى المذكر المفرد وذاني وتاني للمؤنث للمذكر المثنى والمؤنث المثنى في الرفع وفي النصب باليائي وأولى ل لجمعهما لجمع المذكر ولجمع المؤنث طبعا للعاقل وغير العاقل واضح للعاقل وغير العاقل وهذا البلدي البلد الامين هذا العاقل اما غير العاقل غير العاقل واضح غير العاقل نعم كيف ذوات ذوات هذا ليس اسم اشاره ذوات افنان ذات افنان اسم اشاره ليس اسم اشاره بمعنى صاحب هذه بمعنى صاحب وسياتي ان شاء الله لانه سياتي في الاسماء الموصولة الحديث عنها في الاسماء المنصوره الدرس القادم ان شاء الله الان عندنا ماذا قلت في الجميع في اسماء الاشاره هذا للمفرد للمذكر المفرد وهذه للمثنى للمؤنث المفرد العاقل وغير العاقل تقول هذه الشجرة وهذه المرأة وهذا الرجل وهذا المسجد وهذا البلد الامين كذلك فيها المثنى تقول هذان الرجلان وهذان العمودان واضح وتقول هاتان المرأةان وهاتان الشجرتان وتقول هؤلاء الناس وهؤلاء آه. هؤلاء آه؟ كيف؟ <تصفيق> البحارة. هاته البحارة. هاته البحارة. هؤلاء ها؟ سي بحاره هذه البحاره هذه البحاره هم لا من هؤلاء بنات هذا العاقد هؤلاء الشجعان ها لا بأس بعضهم بعض العلماء يستنكر تعبير بالعاقل الى العالم وغير العالم لماذا؟ لا نقول هذا للعاقل وهذا لغير العاقل بل يقول نقول هذا للعالم وهذا لغير العالم في في اسماء الاشاره وفي غير اسماء الاشاره لوقوع هذا المشار او آ آ عفوا هذا هذه الالفاظ في حق الله سبحانه وتعالى فمن للعاقل تكون لله عز وجل وهذا الوصف لا لا يثبت عن لله سبحانه وتعالى وبالتالي نتوقف فيه لا يعني لا نصف الله عز وجل بمثل هذا نقول هل يوصف الله بالعقل او لا نقول لا لماذا لعدم ثبوت ثبوت ذلك وبالتالي قالوا فلا نقول من للعاقل ولغير العقل بينما نقول من للعالم لان الله يوصف بالعلم واضح والله عالمه. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان أحكام أخرى تتعلق بهذه الأسماء الإشارة. فقال: من الآن أسماء إشارة أو المشار إليه إما أن يكون ها، إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا. هذا مذهب ابن هشام وبن مالك رحمه الله وبعض النحويين. والجمهور على ان المشار اليه اما ان يكون قريبا او متوسطا او بعيدا اما ان يكون قريبا او متوسطا او او بعيدا المصنف ماذا قال ناتي على خير المصنف ثم النواصي والبعيد بالكافي مجرده من الله المطلقه قال والبعيد ساره البعيد اي نعم والبعيد بالكافي مجرده من اللام مطلقا والبعيد, والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا على كل حال إذا قلنا والبعيد بالجر فهي معطوفة على المذكر للمذكر أي وللبعيد بالكاف مجردة أو على تال المؤنث أو نحوها والأولاء الرفع قطعا والبعيد بالكافي أي ويشار للبعيد بالكافي مجردة من اللام مطلقا مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها إلا في المثنى مطلقا ها والبعيد أي يشار إليه بالكافي مجرده من اللام مطلقا او مقرونه بها او مقرونه بها في ذا وذاني واولائي إذا, أش... اذا اشرت الى القريب اذا اشرت الى القريب فتقول هذا وهذه او ذا وذه وتا وته وذه وذه وتي و... ونحوي واذا اشرت الى البعيد فتاتي بالكاف تاتي بالكاف فتقول ذاك قال مجرده من اللام مطلقا او مقرونه بها ذاك او ذلك ذاك او ذلك ذاك استعمال بني تميم فهم لا يستعملون اللام مطلقا وذلك استعمال الحجازيين فهم لا يستعملون الكاف بدون اللام مطلقا واضح بنو تميم لا يستعملون اللام مع الكاف مطلقا لا يستعملون اللام مطلقا فاذا اشار بالبعيد يشيرون بذاك والقريب بذاك واهل الحجاز يشيرون بذلك لا يستعملون ذاك فعندهم اللام مقرونه مع الكاف في البعد واضح وبلغه الحجاز هذا القران ذلك الكتاب ذلك الكتاب جمع بين اللام والكاف تاملوا جيدا بنو تميم ليس عندهم الا الكاف اذا اشرت للبعد تقول ذاك واهل الحجاز لا يفصلون بين اللام والكاف البعيد يجمعون بينهما لهذا ذهب ابن مالك وابن هشام وبعض اللعويين الى ان المشار اليه له مرتبتان فقط قريب وبعيد قريب دون كاف ودون لام وبعيد بالكاف عند التماميين وباللام والكاف عند الحجازيين واضح لماذا قال لا يوجد في فصيح العرب الاشتراك ذاك للمتوسط انما ذاك عند التميميين لمن لبعيد لان الذين قالوا هناك ثلاث مراتب وهم اكثر النحويين قالوا ذا للمقرب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد واضح الان فجمعوا بين اللغتين جمعوا بين اللغتين وهذا و... هذا غير هذا لا يستقيم وبالتالي الأولى والأفصح أن نقول إن المشار إليه له مرتبة قريب دون لام وكاف وبعيد على لغة بني تميم ذاك عفوا نعم بعيد على لغة بني تميم ذاك وعلى لغة أكثر العرب ذا ذلك وهذا أفصح لما لأنه لغة القرآن لأنه لغة القرآن إذن قال اين هو قال والبعيد بالكاف مجرده من اللام مطلقا او مقرونه بها الا يعني اذا اشرت بالكاف مطلقا ذلك اولئك واضح هذا قول كثير من علماء أن اللام للزيادة والزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى مفهوم لكن الإشكال أن هذه لغة وهذه لغة والمعنى واحد هؤلاء يشترون إلى البعيد بذلك وهؤلاء يشترون إلى البعيد بذاك لو أن هؤلاء فقط أشاروا البعيد بذلك ويستعملوا كذلك ذاك لقلنا إن ذاك للمتوسط وذلك للبعيد لكن ذاك للبعيد وذلك للبعيد فكيف نجمع بينهما ونجعل هذا المتوسط واضح الآن لهذا الأولى ما, ما, ما ذكره كثير من المحققين ونقلته لك او أو مقرونة قال لا إله الله قال والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا إذا كانت الكاف دون اللام لكن إذا قرأت الكاف باللام فإنها تمتنع في بعض الحالات واضح الان اذا اشرت الى البعيد بالكاف فلا اشكال لكن اذا جمعت بين اللام والكاف وهي لغه الحجازيين فيمتنع الجمع في بعض الصور يمتنع الجمع في بعض الصور وذكر المصنف ثلاث صور هنا السوره الاولى قال او مقرونه بها الا في الذي يعني ماذا نقول ولا يجوز المساله هذه معناها لا يجوز الجمع بين اللام والكاف في اسم الاشاره الا عفوا يجوز الجمع بين اللام والكاف إلا في ثلاث صور أو تقول لا يجوز الجمع بين اللام والكاف في ثلاث صور السوره الاولى أنا إلا في المثنى مطلقاً. المثنى لا يجوز الجمع مطلقاً. ذاني وثاني. فلا يجوز أن تقول ذاني لك. هذا ماذا؟ ممتلئ أو ثاني؟ لي كان، وإنما فقط بالكاف ذان كا برهانان من ربك، فتقول ذان مفهوم؟ لم يسمع عن العرب هذا. هذه السورة الأولى لا يجوز دمع بين اللام والكاف في المثنى مطلقًا سواء المنصوب أو أو مجرور أو مرفوع. ذي نيل لا يجوز. أنت تقول ذي نكا. كذلك قال وفي الجمع في لغه من مده لغه من مده منهم ان حجازيون اولئك الجمع في لغه من مد لا يجوز ان تجمع بين اللام وبين الكاف فلا يجوز ان تقول اولئك ليك اولئك ليك لا يجوز اما في لغه بني تميم فيجوز من قصر تقول اولى يجوز تجمع بين اللام والكاف تقول اولالك لك لا يوجد مد واضح هنا فهنا يجوز جمعا تجمع بين اللام والكاف في لغه بني تميم اولالك القوم اولائك اولالك الرجال واضح قال وفيما تقدمته هاء التنبيه الصوره الثالثه هذه is the هذه this وهذه the first one, and this is the هذا one. Is it correct? This is not, this is not allowed, this is not allowed. We say, TANIKA That's right. In the right, and in ومررت بتينك المرأتين واضح وتقول مررت بذين الرجلين وبتين امرأتين الصورة الثالثة يا ايها المؤذن كم بقي من الوقت دقيقة ما شاء الله لأول مرة نكمل في الوقت فيما تقدمته هاء التنبيه لاحظ هاء التنبيه هذا ها ذا أين اسم الإشارة هو ذا وهاء تفيد التنبيه هذه تنبيه إذا كان اسم الإشارة مقرونا بهاء التنبيه فلا يجوز لك أن تجمع أن تزيده لام وكأن أن تزيده لاما وكأن فتقول ها ذلك. واضح؟ هذا ممتاز وإنما تقول هاذاك واضح لا تجمع لا تزيد اللام مع الكاف فهم أو هؤلاء هؤلاء في لغة من يخسر فلا تقول هؤلاء لك هؤلاء لك إذا الذي يتقدم هؤلاء التنبيه لا تجمعه لا يستمع كذلك فيه لام وَكَفْفَ إِذَا هُنا أَنْتَ هَا كَلامُ مُصلِّي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي بَابِ